ألمنا على التوصل، يكون التوصل أولاً الشفاعة، والشفاعة هذه متفق عليها حتى مع أهل البدع، الشفاعة في عرصات يوم القيامة، أما الشفاعة الشفاعات الأخرى التي, التي في غير عرصات يوم القيامة، والبدع ينكرونها، والشفاعة والتوصل، التوصل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، على حياته أو التوسل بالإيمان به وهو التوسل بالأعمال الصالحة أما الإقصام على الله جلاله فلا يجوز بحال من أحوال أن يقسم على الله جلاله بأحد سأجيب عن أسئلة بعد الدرس سامحوني أنا بس متعب وكنت أصلت بها فسامحوني والمخلوق يشفى عند المخلوق بغير إذنه فهو شريك له في حصول المطلوب والله تعالى لا شريك له الله تعالى قال تعالى قلدوا الذين, الذين زعمتم من دون, من دون الله لا يملكون مثقال ضره في السماوات ولا في الارض وما له فيما من شرك وما له من, من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له قال ابن عباس كأنا بين آدم ونوح أشهد قرون كلهم على الإسلام متبت ذلك في صحيحنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح أول رسول أول رسول بعثه الله إلى الأرض فقد قال تعالى لا, لا تذرن ألاتكم لا تذرن نود ولا سواع ولا وثع عوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا قال غير واحد من السلف هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوع لما أماتوا فلما ماتوا عكفوا على قبورهم فلما طال عليهم الأمد عبدوهما قد ذكر البخاري في صحيح هذا عن المعباس وذكر أن هذه الآلهة صارت العرب وسمى قبائل العرب الذين كانت فيهم هذه الأصنام فلما علمت الصحابة الله العالم أن النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب مادة الشرك حسم مادة الشرك بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد نهى عن ذلك قالت عائشة يحظر ما صنعه كما نهى عن الصلاة شدد كما نهى عن الصلاه وقت طلوع الشمس حتى لا يكون تشبه بهؤلاء كان هذا التشبه حتى بالمشركين جاء الشارع فلاها أنه كذلك علم الصحابة علم الصحابة أن به إنما هو التوصل بالإيمان به وطاعته ومحبته ومولاته أو التوصل بدعائه وشفاعته هذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجرده عن هذا وهذا فلما لم يفعل الصحابة رضو النظريم شيئا من ذلك ولا دعوا بمثل هذه الأغاية وهم أعلم منا وأعلم بما يحب الله ورسوله وأعلم بما امر بما أمر الله به رسوله من الأدعاء وما هو أقرب إلى جاب منا بل توسلوا بالعباس وغيره ممن لا ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لكن توسلوا بدعائه توسلوا بدعائه ولم يتوسلوا بشيء غير الدعاء لأن عمر بن الخطاب قال قم يا عباس فدعو قم يا عباس فدعو وكان النبي يقول الله ما لا تجعل قبري وثنان يعبد اشتد غضب الله على قوم يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا على يحيى ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني وفي الصحيحين أنه قال في مرض موت لعن الله لهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحضر ما فعله. قال تعيشة لولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وعن جناب أن النبي قال قبل أن يموت بخمس إني أبرأ أول الله أن يكون أن يكون لي من منكم خليل، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت على بكر خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدة ألا فلا تتخذوا القبور مساجدة فإني أنهاكم عن ذلك وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطلوني كما أطرأت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد عبد فقولوا عبد الله رسوله وقد رأت المذيح حديثا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم, علم رجل أن يدعو فيقول اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي اللهم شفعه فيه وفي الترمذي يا عن عثمان المحميف أنا رجلا ضريلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني فقال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال فدعو فأمر ويتوظى في حسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء رمني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يعني أتوجه إليك بدعاء نبيك نبي الرحمة والسيق من المفسرات يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم إني توجهت بك على ربي في حاجتي هذا لتقضى اللهم فشفعه فيه فشفعه فيه يعني شفعه فيه يعني أقبل شفاعته فيه اقبل دعاءه فيه قال ان رجل اعمى قال يا رسول الله ادع الله ان يكشف لي بصر عن بصري قال فانطلق فتوضا ثم صلى ركعتين ثم قلت فانطلق فتوضا ثم صلى ركعتين ثم قل اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه يا محمد اني اتوجه بك الى ربي ان يكشف عن بصري اللهم فشفعه في قال فرجع وقد كشف الله عن بصره قال امام احمد في مستديه بسنده ايضا ان رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله يقول الله يقول قال ان الله يقول ذلك فهو الله لك لأخرتك أو خير لأخرتك وإن شئت يقول لك قال بل يقول بل دعو الله لي لك المفسرات الله يقول لك ان على الدعاء فأمر أن أتوضع أن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك يا محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك لربي في حاجتي هذه فتقضى اللهم فشفعني فيه وشفعه فيه شفعني أن أدعو فيه يعني يعني أنا أدعو أن تقبل دعائه وشفعه فيه أن أقبل دعائه فيه وهذا هو أصل التوسل واللغط والخطأ والبدعة التي جاءت, جاءت في تجويز بعض الناس في جواز التوسل مطلقا حيا أو ميتا حاضرا أو غائبا وهذا يحتاج بيما أن توسل بذاته بعد موته وفي مغيبه وظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله أو بمعنى ما الله بذاته أن يغضي حوائجهم وظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم ولا إلى ان يطيعوه فسواء هؤلاء سواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم او لم يدعوا الجميع عندهم توسل به وسواء أطعوه أو لم يطعوه وظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يقضي له الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعاءه ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم كلاهما هم متوسل لكن عندهم هما سواء وهما ليس سواء هؤلاء هؤلاءطة ببدع ضلالة وهؤلاء عندهم سنة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس ما يقول هذا قادت عيني هذا في نظائرها التي تشبهها في مناطق الحق لا تحق بها في ما هو مخالف لها لا مماثل لها فرق ثابت شرعا وقدرا بينما دع من دعا له السلام بين لم يدعوا هذا فرق باب من شاسف فرق واسع ولأن الأعمام ماذا قال قال لما فشفعه فيها يعني يقبل دعائه فيها <تصفيق> هو لقول النبي إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك قال دعو لي وسيق وسيق ظاهر جدا في هذا الباب وعمر قال إنما إننا كنا أجدبن توسلنا إليك بلبينا يعني إيش بدعاء كما فعل العربي وإننا توسّلوا بعم نبينا قم يا عباس فدعو قم يا عباس فدعو. وكما فعل أيضا معوية مع الأسود ابن يزيد. ثم كرر الكلام على مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه من الأعمال وأيضا بينا أن الشفاعة عند الله لا تكون إلا بشرطين اثنين بإذنه وبالرضا عن الشافع والمشفوع ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على مسألة الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة لا تكون إلا, إلا بالله جل جل في علاه نعم أن العلماء نهوا عن الاقسام على الله جل وعلا وهذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم حتى نختم الكتاب كليا ثم نجعل محاضره منفصلة على كل الأدلة او الشبه التي يتمسك بها هؤلاء القوم في القول بجواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفي أسئلة فضالة. اللهم دعني دعني أمر أحزاني جدا الآن رسالة من من أمريكا قالوا لي إنه هناك فضي الشيخ وهو أصلا أيضا في المجمع الفقهي وفرقة الفتوى في في أمريكا الدكتور حاتم الحج أصيب بالمرض يعني فأرجو المتلقيين تدعو له هو رجل هو طبيب أصلا هو طبيب طبيب وهو عالم فنسال الله جل في علاه ان يتم عليه الشفاء فطلبت العلم تدعو له بالله عليكم نسال الله ان يعجل الشفاء اللهم ما جزاك الله خير جهاد يقول هل, هل يجاب على كشف العورة قهراً في السورة بقادة التفريق من فعل محضورتك مامور نعم يقول بذلك الله أكبر رضي الله عنك يا جهاد أحسن الله عليك أين هذا القلم من زمن جزاك الله خير نسأل الله أن يشفيه شفاء عاجلا غير آجل الله ما, الله ما بإذنك أربع عامين وهذا خطأ مبين يعني نعوذ هذا خطأ مبين واجب, واجب تغسيره واجب الصلاة عليه لا عدو ولا طير والاعتقاد في الله الاعتقاد في الله أهم من ذلك أمين, امين امين انا اخذت من المفسرين انا اقول اولى الاشياء هو مساله المقدمه في اصول التفسير لابن تيميه من اهم القضايا التي لا بد ان يبتدا بها هل يجوز جعل مسافه متر بين المصليين نعم يجوز يجوز اختل نظم الصلاه فيه صلاه الخوف وهنا الحاجه تدعو إلى الى ذلك اللهم امين إزاكم الله خير سكينة صلى الله عليك؟ وهذا كله لا يجوز لا بد والله فاجعه حقا لا بد من تغسيله وتكفينه وإكرامه والصلاة عليه لا عدو على طير أين التوكل على الله جل علاه نعم الله أذنك يا دكتور أشياء ما يحصل الله عليك. طبعا الدكتور دكتور عالم من ما في لجنة الفتوى هناك وهو طبيب أصلاً هو أصلاً طبيب. حفظكم ربي وعسى الله عليكم ورفع الله مقامك. زك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ لابد من تغسيله صب الماء عليه دون دون وضع اليد عليه وبعد كده الاغتسال بعده يصب الماء فقط دون دون الدلك يصب الماء عليه تغسيله وجب على هذا فرض فرض عين فرض كفاية أقصد سيشفى رب باذن الله فيصب في الماء عليه ويكفن ثم بعد ذلك يصلى عليهم التكفين هو ممكن يكفن في قميص من غير اي من غير, من غير ان يلمس ايضا قميص واسع يدرش يدرش فيه بدون المسيس يعني يوضع في في خشبة معينة الخشبة هذه يحملونها أربعة ويكون قميص واسع حتى يجعل القميص بدون أكمام ثم يدخلونه فيه ويسحبون الخشبة وبعد ذلك يوصل له. يعني أنت محتاجين إحنا أصلا تكنولوجيا لعصر أينشتاين عشان نعرف هذا الكلام اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين, اللهم امين،, اللهم امين. طيب انا استاذنكم لان جزاكم الله خير نحصل الله عليكم لا تنسوا الدعاء لفضيله الشيخ دكتور حاتم الحجي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته